الحمد لله ربنا أحبين وصلنا الله وسلح أخير قنق بن أخير وعلى آله وسطه والتابعين ومن تابعهم بشكل لا يقوم من دين المدرد أيها دخوة فرصة طيبة أن ألتقي معه في هذه الليلة أسأل الله سبحانه أن ينزقني وإياكم العلم اللازع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل كنا قد وطفنا على قول المؤلف رحمه الله عبد المسلام والناس إذا لم أتوا يبعثوهم والناس إذا يتقاسم مع ثم ربنا يريد تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرج دارا اخرى وقال هو تعالى الله امسك كل شرق لغاس ثم يعيدكم فيا ويخرجكم سراجه هذه الأدلة رجعها شيخ الاسلام ابن عطاء لإثبات البعث البعث بعد الموت وهذا الأمر ما يغره الإيمان بل إن من اركان الدين الإيمان باليوم الآخر واليوم الآخر يدخل في الإيمان كل ما يكون بعد الموت كل ما يكون بعد الموت والله تعالى يقول أفلا يعلم إذا أخذ كرمات القبور وحص لناظر صدوق ويقول سبحانه يوم يخرجون من الأجهات سراها كأنهم إلى نصف يوكبون ويقول عز وجل يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منكشف فقال عز وجل زعم الذين اشتفروا أما يبحثوا قُلْ دَلَا وَرَبِّي أَتُمْ عَصُدْ ثُمَّ لَتُنَبَّهُونَ لَيَا حَفِلْتُمْ بالجادك ان الله يسير الايمان بالبعد ورفع من يناط يعني الايمان وتداوردا المؤلف رحمه الله هذه الايه من قالناكم يعني الارض حينما خلق ادم عليه السلام اب البشريه وفيها نعيدكم يعني بعد الموت في القبور ومن هنا يريد ان بارا فان اخرى هذا هو البعث وقال عز وجل الله انبتكم من الارض نباتا حينها خلط منها ادم عيسى كما قال سبحانه لقد خلقنا الانسان من طين كما قال سبحانه ان هو رئيس عند الله كما جرى ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الله ان بكون من الارض ياباس ثم يعيد ارضيا عيد الموت والقبور ثم يعيدكم فيها في ولتخرجكم اخراجا وهذا هو البعث يخرجون من القبر ويصيرون الى المحشر ان قال ربنا دي حوارا فيها تحيون وفيها موتون منها تخرجون هي تحيون على وعدها وفيها تموتون ومنها تخرجون الى القيامه وكذلك عدن نس عقله فيني القران وهو ان الذي قدر على البداء قادر على الاعاده من باب اولى كما قال الله سبحانه هو الذي ادى الخلق ثم يعيده وهو اه ما يعيده وهو اهن عليه اي الذي قدر على انشاد الانسان من عدمه من عدلا قادر على اياده انسان بعد الموت من ذا اولاء فنائه قوله تعالى ومرنا لنا مثلا ما شي خلق ترى يحيي العظام وهي رميم اول يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم يا دين قال لكم ان اشتغل الحق بناره فاذا انتم تطلبون اميل ادنى على البعث لا يحصل للارض من الحياه بالنبات فانت ترى الارض ميته ليست فيها نبات يرضع ثم الله يمدها ينزل عليها المطر ثم يمد كل نبات فليت باء هشيم ميثم كذلك الايثام الارض تكون مخزاه في ارض فينزل الله عليها مطرا ثم تنبت الايثام وتتكامل ثم تفسخ في الارض فذلك من الادله على القات انه لئن لم يكنه هناك بعض لا الذي ما يكون خلق الناس في عذق حيث انهم يعيشون منهم المطيع والمتقي المؤمن بالله والرسول ومنهم الكافر الملحد والمنحرف والجبار المتكبر العاصي كلهم يعيشون في ضياع وضل دون أن ينال هذا المؤمن شيئا من جزائه أو ينال هذا الكابر جزائه كان يليق بالله أن يترك الناس هكذا دون أن يجازي أهل الإيمان إيمانهم وأهل الإسلام بإسلامهم هذا لا يليق بسكمة الله كما قال ربنا جل وعلا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ يُرَعْبِ الْأَرْضِ الذي الذين اشهد بنا عاملوا والذي الذي اختق الفسناء ومن ادنى من ذاك الاستدلال بخلق السماء وارض فالذي خلق هذه المخلوقات الهائله العظيمه كان قادرا على ان يعيد الانسان لان القادر على العظيم يقدر على ما في منه من باب اولى اول الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثل عمله هو الخالق العليم فهذه ادله البعث التي تثبت ان الله تعالى يبعث من في القبور ويجازي الناس اعمالهم هذا وصف الله وصفه وداره Ala beynaa Muhammad ala alihi wa sahbihi al-aali